112. إنه لقرآن كريم 113. في كتاب مثنون 114. لا يمسه إلا المطهرون 115. تنزيل من رب العالمين 112. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 113. فلولا إذا بلغت الحلقون 114. وأنتم حينئذ تنظرون 115. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا فَأَرَأَيْتَ لَائِن كُنتُم غَيْرَ مَدِينِينَ تَرَوْنَهَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّ سُنَعِيمٌ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن الْمُكَذِّبِينَ الْبَاطِلِينَ فَنُزُلُ 112. وتصلية جحيم 113. هذا لهو حق اليقين 114. فسبح باسم ربك العظيم 115. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم